صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين ولازلنا مع الشرح الممتع لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد سبق الكلام في درس النظام ما يتعلق بباب الاستنجاء نعم انتهينا من باب الاستنجاء يا أخوة انتهينا من الكلام في باب الاستنجاء وقال الماتب رحمه الله تعالى الإمام الحجاوي باب السواك وسنن الوضوء قال الشيخ ابن السواك في عالم من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك فهو على الثاني اسم مصدر ذكرنا في شرحنا على الزاد الفرق ما بين المصدر وما بين اسم المصدر ما الفرق بين الاثنين ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر قلنا المصدر مثل ماذا اغتسل يغتسل ما ما هو المصدر اغتسال اغتسل اغتسال لكن عندما أقول غسل هذا الذي يكون أقل من الفعل الفعل اغتسل خماسي هو مزيد بحرفين وثلاثي أصل غسل للحرفين لكن كلمة غسل هنا هذه اسم مصدر الشيخ يقول تسوك لو قلنا تسوك يتسوك المفروض المصدر يكون ايش ها. تسوك يتسوك تسوكا احسنتم في درسوا معنا الصرف صح تسوك يتسوك تسوكا تفعلا تفعلا مصدر تسوك هو تسوك لكن الكلمة الآن عندنا سواك فقال الشيخ أنه إذا كان الفعل تسوك فتكون كلمة سواك اسم مصدر زي غسل مثل كلمة غسل نعم هذا على قول وإما أن نقول أن أفل كلمة سواك ساك يسوك وعلى هذا يكون يكون إيش يكون إيش يا جماعة يكون مصدرا ساق سواك يكون مصدر. طيب كلمة السواك هذه إما أن تطلق على الآلة التي نتسوق بها وهي المسواك ويسمى السواك أيضا العود هذا الذي نتنظف به أو ينظف به الأسنان يسمى سواكا أو إذن سواك أو مسواك إذا سوا قد تكون تطلق على الآلة التي هي العود الذي نتسوّق به وإن أن يراد الفعل كلمة سواك إما أن يراد بها الآلة وإما أن يراد بها الفعل والفعل هو التسوق التسوق الفعل قد يسمى سواك مم. واضحة هذه ولا فيها اشكال هل الكلام فيه اشكال ولا واضحة الجميع هل أحد فاهم الكلام اللي ذكرناه يا فيها أي شيء ما نفهمه نكتب رقم 2 أو نبين أننا لم نعلم ما ذكر في هذا الكلام قال وقوله باب السواك وسنن الوضوء بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة لماذا قال وسنن الفطرة قال الشيخ والمناسبة أن السواك من الفطرة وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء. قرن بقيّة السنن بالسواك يعني بقيّة سنن الوضوء جعلت مع السواك لماذا؟ لأن السواك من سنن الوضوء أليس كذلك؟ بلد يقول الشيخ وإنما قدم السواك على الوضوء ليه قدم السواك على الوضوء؟ مع أن السواك من سنن الوضوء قال بوجهين الوجه الأول أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء مدام أن السواك يتأكد في غير الوضوء أيضا فقد لأنه يعمل وضوء غيره والثاني أن السواك من باب التطهير إزالة الأذى فله صلة بباب إيش بباب الاستنجال باب الاستنجال الذي درسناه لسبوع الماضي هو باب الذي قبلها والاستجمار والاستجمار فيه إزالة أذى وكذلك السواق قال فيه إزالة أذى فناسب أن يقدم على الوضوء التخلية قبل التحلية قال التسوق بعود لين المنق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرطة مسنوناً كل وقت لغير صائم بعد الزوار طيب هذا كلمة عود التسوق بعود العود قد يكون هذا العود من عرجون, من عرجون النخل أو قد يكون من جريد النخل وإما أن يكون من أغصان العلم هذا كل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى نعم، وقد يكون من زيتون. طيب، هل هناك فرق على مذهب الحنابلة بين هذه الأصنار؟ يعني الأجناس هذه مختلفة بالعدين. هل عند الحنابلة فرق بين عود وعود إنه هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا؟ لا، نعم. نعم، على مذهب الحنابلة أن هذه متساوية في الفضل. لكن قال صاحب الفرور من صاحب الفرور بالمفلح قال ويتوجه أن الأراك أولى المذهب أن متساوية في الفضيل لكن قال صاحب الفرور ويتوجه أن الأراك أولى نعم. قال التسوق بعول قال الشيخ فخرج بقوله عود التسوق بخرقة الخرقة لا تسمى عول أو الأصابع الأصابع أيضا لا تسمى عوادا قال فليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب الحنابلة المذهب عندهم ما هو المذهب أن استخدام الإصبع في التنظيف واستخدام الخرطة في التنظيف ليس في حكم السواك ليس له الحكم السواك نعم. قال لين قال لين ما الذي يخرج بقوله لين قوله لين ايش يخرج يخرج ماذا يخرج القاسي او الصلب نعم يخرج القاسي طيب قال بعد ذلك قال منقم منقم يعني يؤدي الانقاه للفم يؤدي الانقاه للفم ما معنى الانقاه للفم احنا عرفنا الانقاه في باب الاستنتاج ايش معناها طيب معنى الانقاه متى نقول ان هذا العود منقي أو أنه غير ممكن كيف نعرف ما هو رابط الانقاه قالوا ضابط الإنقاء إزالة الرائحة الكريهة وإزالة القلح ما هو القلح؟ القلح الصفرة صفرة الأسنان إذا كان يزيل الرائحة الكريهة ويزيل الصفرة التي على الأسنان فهذا عود منقن يسن الاستياءك به وضع المسألة؟ نعم هذا معنى كلمة الإنقاء الشيخ رحمه الله قال خرج به العود الذي لا شعر له ويكون رطبا رطوبة قوية فإنه لا ينقي بكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في ذلك النظر الشيخ ما ذكر ما معنى إنقاء لم يذكر رحمه الله معنى الإنقاء لكن هذا الذي ذكره بعضهم قال غير مضر، غير مضر. قال الشيخ احترازا مما يضر كالريحان يقول إن الريحان إذا تسوق بالإنسان فإنه يضره يقول إنه يضره نعم قال وكل ما له رائحة طيبة لأنه يؤثر على رائحة الفم. لأن هذه الريحة طيبة تنقلب إلى ريح خبيثة قال الماتن قال لا يتفتت قال الشيخ معناه لا يتساقط عليكم السلام لأنه إذا تساقط في فمك ملأه أذى الآن ما الفائدة من السواك إزالة الأذى صح إزالة القذر والأذى الذي على الفم فإذا كان السواك يتفتت قالوا هنا السواك ما فالسواك أصبح ما ما أدى الفائدة والغرض الذي زُعِلَ بأجله واضح؟ فعل هذا يكون السواك في هذا المقام غير غير مسنود. <تصفيق> <تصفيق> قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول يقول طيب الحمد لله قال الشيخ رحمه الله تعالى لأنه إذا تساقط في فمك ملأه ألم قال المات لا بأصبع أو خرقه لا بأصبع أو خرقه يعني لا يسمى التسوق بالأصبع أو نعم قال الشيخ ابن عثمين وقال بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارح المقنع إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء فإنه لو استاخد يصبعه أو بخرطة فإن هذا يحصل له من السنة بقدر ما نظف وحصل به المقصود هنا نظروا إلى المعنى ما المعنى من الاستيار قالوا ليس مهما أن يكون الاشتياق بعود إنما المهم أن يحصل الغرض فإذا حصل الغرض أي الإنطا نعم الإنطا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيجن يعني في ثمه وهذا محل النظر بسبلال بهذا هل إدخال الظابع في الفم يعد من قدير الاشتياك؟ الأمر الثاني هو هذا الحديث ضعيف مثل مسمد أحمد وهو حديث ضعيف لكن الكلام متجه من حيث المعنى أنه إذا حصل بعض الإنقاح لطريق هذه الأدوات سواء كانت أصبعا أو فرقة فإن ذلك حسن لا. يقول الشيخ ولهذا قال بعض العلماء إذا إن كان الإصبع خشنا أي ذا به وإن كان غير خشن لم يلزئ فرق بين الإصبع الخشن والإصبع غير الخشن في الحقيقة هذا القول قال به بعض العلماء لكن لا أعرفه في المذهب والله أعلم في المذهب لا أعرف هذا القول لكن ورد في بعض المذاهب الأخرى قال وتقدم أن الخرقة أبلغ في التنظيف يعني من الأصبع فمن قال إن الأصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولاد ثم قال الشيخ فائدة في الإصبع عشر لغات ولذلك يقال لا يغلط فيها أحد في الصفر لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثتان ما يعني مثلثتان يعني إما أن نفتح الهمزة وكذلك نفتح الباء أصبع وإما أن تفتح الهمزة وتكثر الباء أصبع وإما أن تفتح الهمزة وتضم الباء أصبع هذه كم؟ ثلاثة الهمزة مفتوحة في الكل والباء مثلثة وإما أن يقال أصبع تضم الهمزة وفتح الباء وإما أن يقال أصبع بضم الهمزة وكسر الباء وإما أن يقال أصبع بضم الهمزة وضم الباء نعم وإما أن تكسر الهمزة فيقال أصبع وإما أن تكسر الهمزة ومع كسرها كسر الباء أيضا فيقال اصبع و. إما أن يقال إصبع واللغة العاشرة هنا أصبوع أصبوع كأسبوع أصبوع بضم الهمزة وضم الباء قال بعضهم ناظر تلك اللغات ومضيث إليها الملة وهمزة الملة وهمزة الملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم واخت بأسبوع وثالثه التسع في أسبوع تسع الواقف في أسبوع وقت بأسبوعين قوله مسنون هذا خبر خبر قوله التسوق ومسنون خبر قال الشيخ والدليل على سمية السواك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدر على أنه ليس بواجد لأنه لو كان واجبا لشق عليهم لو كان واجب لحصلت به من شقة التكليف قال ولا يدل على أنه ليس بمسنون أو ليس مأمورا به ولولا المشقة كان واجبا لأهميته نعم وتعرفون جاءت الاستواك أحاديث منها استواك مضخرة للفم مرضات لربط نعم. قال قوله كل وقت أي بالليل والنهار وذكر الحديث سوء مطر أليس من رأي الرب قال فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطي في وقت دون وقت فائدة دنيوية كونه مطهرة في من رأي الرب وفائدة أخروية كونه مرضاة من رضل. نعم قال لغير صائم بعد الزوال يعني لا يسمى لصائم بعد الزوال طيب الشيخ قال لا يسمي لكن في الروض قال فيكره هل هناك فرق بين لا يسمي وبين يكره؟ هل هناك فرق بين يكره ولا يسمي؟ أم أنه ما سوى هناك في فرق في فرق صرق احد يقول إنه, انه متساويا طيب اللي معنا في الغرفة الله يبارسيتم اكتبوا لنا واحد بس اللي معنا في الغرفة يستمعون اليه الان اكتبوا لنا واحد تكرمنا طيب نقول هناك فرق حتى في المذهب هناك طولان داخل المذهب المذهب قول أنه لا يستحب يعني لا يسن ولا يستحب مثل بعض وهناك قول آخر أنه يكره وهذا الذي ذكره صاحب الروض المرضع وعند الشافعية نفس القولين في المذهب لكن المقدم عندنا غير المقدم عند الشافعية خلاص المقدم على المذهب عندنا غير المقدم عند الشافعية في هذه المسألة. قال لغير صائم بعد الزوال ما هو الزوال عرفنا من الزوال إذا بدعت الشمس بالميل إلى جهة المغرب. نعم هذا يسمى الزوال بعد أن تتوسط في كذا السنة. نعم قال أهل العلم علامة الزوال أن تنصب شاخصا يعني شيئا مرتفعا حتى لو قلن حتى لو عفى وتنظر إليه فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد الظل ولو شعرة فقد يالت الشمس نعم قال والمشهور من المذهب كراهه كراهة في بعد الزوال الصعب سمعتم؟ هذا المقدم من في المدى. القول بالكراعا قال والدليل قول صلى الله عليه وسلم إذا صمتم تستاكوا بالمدات ولا تستاكوا بإيش بالعشي هذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من حديث علي رضي الله عنه لكن هذه الرواية وهي عند الطبراني في الكبير وعند الدار قطني وعند البيهقي. هذه الرواية رواية ضعيفة. هذه الرواية رواية ضعيفة. لكنها عند البيهقي موقوفة على علي بن طالب. عند البيهقي موقوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني ليست مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول أن هذا ضعيف. الأمر الثاني قال الدليل الثاني على كراهية السوق بعد الزوال. قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم على رواية الحديث بضم الخاء لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو أطيب عند الله يوم القيامة على بعض الروايات من ريح المسك قال والخلوف بضم الخاء والرائحة الكريهة التي تكون بلتمع عند خلو المعدة من الطعام قالوا مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذل دم الشهيد الدم الذي هو أثر أثر ناشئ عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الجهاد والشهادة في سبيل لن يذله النبي عليه الصلاة والسلام وأبقى الدم على جسد وعلى ثياب الشهيد وأمر أن يدفن بدمائه قالوا ودمن النجال السلام أبقى هذا الأثر الناشئ عن الطاعة فكذلك ينبغي أن نبقي أثر العبادة الذي هو الصيام رائحة هذه رائحة ناتذة عن طاعة الله وقالوا كذلك الشعث الذي يصيب الحاج الشعث الذي يصيب الحاج قال هذا أيضا أثر عبادة ناشئ عن طاعة الله فالله سبحانه وتعالى يباهي بعباده على صديق الأرضات أتوني شعثا قالوا فيستحب أن لا يذيل الشعث الذي أصاره لأنه ناتج عن عبادة ناشئ عن عبادة في الله وعن طاعة في الله نعم قال وأما قبل الزواج إذا كلامنا على بعد الزواج في قبل الزواج يقول الشيخ فقالوا يستحب بيابس ويباح برطب يستحب أن يستات بيابس ويباح أن يستات برطب يعني جائز قبل الزواج جائز للصائم أما يستات بالرطب نعم قال فيجعل السواك للصائم على ثلاثة أوجه مباح برطب قبل الزواج هذا واحد اثنين مسنون بيابس قبل الزوال معنا يا اخوانا قبل الزوال يجوز بالرطة لكن الله هو سنة وله مكروه وايضا قبل الزوال قالوا يسن بيابس اما بعد الزوال مكروه مطلقا قال ان كان حالة ثلاث حالة ثلاث حالة ما أدري من معي في هذه ولا لا؟ أعيد أمر الأخرى الآن عندنا عما أن يكون رطب قبل الزوال الاستياسة بالرطب قبل الزوال ماذا عكمه؟ مباح طيب يابس قبل الزوال سواك يابس قبل الزوال ماذا عكمه؟ مسنوع جميل طيب نرجع نقول رطب قبل الزوال إيش حكمه؟ عفواً بعد الزوال بعثم بعد الزوال إيش عقمو؟ مكروه. طيب ياس بعد الزوال إيش عقمو؟ أيضاً مكروه. يابس بعد الزوال أيضاً مكروه أي أيهما بعد الزوال يكون مكروه. إذا صار عندنا أربع حالات على التفصيل الحالتين الأخيرين لبعد الزوال حكمها واحد فلهذا الشهر على وجه واحدا فقال أوجه. قالوا استدلوا على أنه مسنون للصائم قبل الزوال بعنون الأدلة وعلى أنه مباح بركب أنه لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بالسيابه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صدرة رضي الله عنه مبالغ في استنشاق إلا أن يكون صالما وهذا عند الإمام أحمد وعنده أهل السنن نعم وأما كونه مكروها بعد الزواج ذكر الدليل ديرين ذكر ابن على كراهه السواك بعد الزواج الرطب بارك الله فيكم إذا كان العود أخبر إذا كان العود أخبر يكون رطبا هذا إذا استأك به يخشى أن الطعم او الفتاة يدخل الى الجرس طيب قال وقال بعض العلماء انه لا يكره الاسرائي مطلقا بل هو سنة في حقه كغيره بعض العلماء قالوا انه ما يكره سواء حتى بعد الزوال الصالح. قال في الاقناع وهو من كتب الحنابلة المتأخرين. الاقناع لمن يا جماعة الإقناع لمن؟ كتاب الإقناع اللي دائماً ننكره لمن؟ نفسه صاحب الزاد من هو؟ الحجاوي الإقناع نعم هو كتاب للحجاوي نفسه صاحب الزاد قال وهو غالباً على المذهب وهو أظهر جليلاً يعني إيش الأظهر جليلاً؟ أنه لا يقرصي للصائم أن ينتسوّم وهو اختيار الشيخ الإسلامي التالي بعموم العقلة على سنية السواك كحديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا ما حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة الذي يريد أن يشر إليه الشيخ؟ السواك مضحرة للفن مرضات للرب والعام يجب إبقائه على عمومه إلا أن يرد مخصص له وليس لهذا العموم مخصص قائم وأما حديث علي، نستكتن به إذا سنتم تستاكب المدى ولا تستاكب العشي قال ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم تخصيص حكم ولا ما هو حكم المخصص يعتبر رقم أم لا؟ يعتبر رقم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام. هل واضح ولا لا؟ ولا مبرّب عليها مثالاً؟ ما هي واضحة؟ طيب أنا سأضرب مثالاً خارج خارج الناب الذي نتكلم فيه. يعني من الأمثلة قد لا تسلم عند جميع العلماء لكن هو مثال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل أربعين شاة شاة في كل أربعين شاة إيش؟ شاة هذا في حكم في حكم, حكم الذكاء في كل أربعين شاة شاة هذا يعتبر عاما هذا عام في كل الشياء في كل الغنم إنه في كل أربعين شاعش شاعر. جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص التخصيص بالمعنى العام القبيل سما تقييدا في الحقيقة سما تقييدا لكن دعونا نعتبره القبيل الخاص جاء تقييد الشياه التي تبكى بالسائمة جاء التقييد بإيش بالسائمة السؤال الآن الغنم السائمة أعطيناها حكم غير حكم بقية الغنم السائمة أعطيناها حكم غير حكم بقية الغنم هذا الحكم الجديد حكم صح؟ تخصيص هذا حكم حكم جديد يخرج عن الحكم العام أيه هذا هو الكلام الذي يريد القشير أن التخصيص هذا الجديد أو الحكم الجديد هذا حكم وهذا الحكم لا بد أن يكون عليه دليل والحديث الضعيف لا يسمى دليلا ليس حجسا فلا يصح أن يكون مخصصا فلا يصح أن يكون إيش أن يكون وأما التعديل فعليل من وجوه الوجه الأول أن الذين قتلوا في سبيل الله أمرنا بأن نبقي بماءهم لأنهم يبعثون يوم القيامة الجرح يسعب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا ينبغي أن يجال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة ونظير هذا قول صلى وسلم في الذي مات في عرفة نكفنوه في ثوبه ولهذا ينظر في مات محرما أن لا نطلب له خرقة جديدة بل نكفنه في ثيابه أو في ثياب إحرامه التي عليه لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبية إذن الشيخ الآن ذكر أن هذه الأحاديث وردت فيه خصوص الحكم يعني النبي يسمن بيان أن الجرح يفعل الدم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح النسيب خلاص والحديث الآخر حديث الذي وصفته الدابة وهو محرم قال كفنوه في أيش في جوهره الوجه الثاني أن ربط الحكم بالزوال منتقد كيف تربطون الحكم بالزوال لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال لأن الوعد خالي من الطعام. بالذات إذا كان هذا الصاعم لم يتسحر، فالحنابلة وقبلهم الشافعية ما يقولون أن لو وجدت الرائحة وجدت وجب لا ربط الحكم بالذوق. فقال هذا الكلام غير مناسب. الوجه الثالث. أن من الناس ما لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة، إما لفصائل معدته، أو لأن معدتها لا تهضم بسرعة، فتكون هذه العلة منتقمة. فلأجل الحكم فيها، إذا انتقذت في العلة، انتقض المعلول. يعني المفترض في هذا، مثل هؤلاء الناس، هل يقال أن ما كرو في حكم السوق بهذا الدور؟ قال الشيخ ابن زينر الله. والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده ويؤيده حديث عامر بن ربيعة الذي ذكره البخاري تعليقا عارفين ما معنى تعليقا عارفين ما تعليقا صح معلقات البخاري ما تعرفون طيب الحديث المعلق عند الإمام البخاري هو الذي يسقط من أول إسناده راوٍ فاخر، هلا؟ هذا يسمى معلق. كل شيء على الجدار نفرا. سقط من أول إسناد راوٍ أكثر. لمن البخاري قد يروي حديثا، قد يروي حديثا غير متفق. ماذا يفعل يعلقهم كما يقولون ما معنى المعلق قال المعلق الذي يسقط من أول إثناله راون أو أكثر هذا معنى كلمة المعلق طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويؤيد حديث عامر بن ربيحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد هذه الرواية بهذا اللفظ أنا لا أحفظها الشيخ بقرار هذا اللفظ الذي حفظه رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحس يستاك وهو هذا الذي يحفظه ماذا إذا كان روي في بعض الكتب عن هذه هذا اللهم قد يكون. خلاص. الآن فهمنا أجمل الحديث المعلق ولا ما فهمنا؟ فهمنا أجمل الحديث المعلق؟ طيب الحمد لله يعني الإمام البخاري ما يروي ما يروي عن شيوخه هذا يعني يقول مثلا قال فلان قال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شيخ البخاري مالك هل هو من شيوخ البخاري؟ إذا الإشكال هنا أن سقط من أول الاسناد راوي أو أكثر هؤلاء الرواة ساقطون إذا كانوا أكثر من واحد يكونوا متوازيين بمعنى كما قلنا معلق الآن الشيء المعلق على الجدار من جهة من جهة يكون مثبتا في الجدار هذا الجهة المتصلة فلمن الجهة الثانية الجهة الثانية هل هو مستمسك بشيء لا معنا يا اخواننا؟ ايوه الجهة الثانية ما هو مستمسك بشيء لازم نسميه معلق فهو في اول في أول السنة يسقط راوي او اكثر اذا كان اكثر من راوي يكون على جهاد التوالي طيب الكلام في معلقات البخاري طول يعني معلقات البخاري العلماء درسوها دراسة مستقلة وجاء الحافظ من حجر وقال في تقرير التعليق لأن بعض الناس تكلموا كثيرا في المعلقات البخاري في تلك الأزمان فيعني كتب هذا الكتاب ليرد عليهم عليه رحمة الله قال متأكد يعني لأنه يتأكد استحباب السواك قال خبر ثاني وتعدد الأخبار جائز مثل قول الله تعالى وهو الغفور الوادود وهو الغفور الوادود الغفور خبر والودود خبر ثاني هل يمكن أن نقول وهو الغفور الودود إن الودود صفة للغفور هل يصح هذا نقول وهو مبتدا هو مبتدا أو كان الحارس وكان الاستناف، الاستناف إذا رضنا البتدا، هو مبتدا والغفور خبر والوجود صفة او نعت يصح هذا عندكم في كلام الشيخ يقول هذا لا يصح ليش لا يجب أن يكون صفة للغفور لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى الناعم. صوت مسموع بالغرفة يا أخوة هل الصوت مسموع طريق الحمد لله أقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن كلمة الغفور نفسها تصفها عليكم السلام ورحمة الله فكيف توصى في الصفة؟ كيف توصى في الصفة؟ أصل في الصفة النوت تصف ماذا؟ أقول محمد العليم محمد العليم متميز مثلا فكلمة العليم هنا صفة لمحمد لكن محمد اسم ولا صفة بالمعنى العام كلمة محمد بالمعنى العام اسم ولا صفة اسم نعم فيصح أن يوصف لكن قول الله تعالى وهو غفور الودود لا يتناسب أن تعرب الودود على أنها صفة. ليه؟ لأن ما قبلها أن نوصف في ظن هذا المعرض صفة بالمعنى العالم فلا يجوز أن توصف قال عند صلاة قال والدليل قول صف الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل فعل. قال وكلمة عند تقتضي إش تقتضي القرب. لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء. ثم قال تعالى إن الذين عند ربك ما معنى عند ربك المقصود القرب. وكما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق الأرش عنده بمعنى عن القرب فقول صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي قربها وكلما قرب منها فهو أفضل وأما قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء فغير صحيح لأن الوضوء قد يتقدم على الصلاة كثيرا يعني يمكن أن يتوضى الإنسان قبل الصلاة بساعتين قد يتوضى للصلاة الأولى ولا يتوضى للثاني يكون على الوضوء الأول ثم إن الوضوء للوضوء استياكا خاصا وقوله عند صلاة يشمل الفرض والنفل طبعا إذا كان قبل تكبيرة الحرام مباشرة فهو أفضل كلما قرب من الصلاة فهو أفضل طيب قوله عنده صلاة هل يشمل كل الصلوات أم يخص صلاة دون صلاة قال في الروض المربع فرضا كانت أو نفلا فرضا كانت أو نفلا طيب صلاة الجنازة هل تدخل في ذلك صلاة الجنازة هل يسمى استواك قبلها نقول نعم لأنها تسمى صلاة طب وسجود التلاوة وسجود الشكر قلنا إنهما على المنهر صلاة على منهر صلاة فعلى هذا يسمى لمن أراد أن يسجد للتلاوة أو يسجد للشكر أن يستعق يقول الشيخ رحمه الله أما سجود التلاوة فيبنى على الخلاف فإن قلنا إنه صلاة كما هو المشهور من المذهب سن السواق له وإلا فلا وكذلك سجود الشكر ولكن نقول إذا لم يكن متأكدا عند سجود التلاوة فإنه دافل في أنه مزنون كل وقت لما كان السواق متأكد يعني مؤكد السنية عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكن لا نعتقد أنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة إذا قلنا سجود التلاوة ليس صلاة فمن أين لنا أن نقول أنه يسن أو تتأكد سنيته قبل سجود التلاوة انتهى الأمر إلا أن قلنا مسنون كل وقت وهذا وقت نعم. نعم. قال وانتباه انتباه يعني انتباه من النوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواء ومعنى يشوص يعني يغسل وبعضهم رواه يشوص مثل يغسل وزنا ومعنى يشوص بمعنى يغسل أو يدلق بالسواك نعم هذا المعنى فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عديد حبيثة وهو في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوش صاه بالسواك قال الشيخ رحمه الله ظاهر كلام المؤلف أنه يتأكد عند الانتباه من النوم من نوم الليل ومن النوم النهار يعني من الاثنين لأنهم قالوا انتباه ولم يخص بالليل، ولا يصح أن يستدل بحديث حديثة على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار، لا يا إخوة، لا ما يصح الاستدلال على القيام من نوم النهار. ماذا قال من ماذا قال حديثة؟ كان رسول الله إذا قام من عيش يشوف طاوب السواكي إذا قام من إيش؟ إذا قام من الليل الليل فالشيخ رحمه الله يقول لا يسوح أن يستدل بهذا الحديث على تأكد السواكي عند الانتباه من نوم النهار ليه؟ لأن الدليل أخص الدليل خاص بنوم الليل نعم والدعوة الدعوة ما هي؟ أن السواك يتأكد من نوم الليل والنهار إذن الدليل أخص من المدلول أو من الدعوة ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم يقول الشيخ لكن يقال إن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه نوم الليل يعني يستهد ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة. ما هي العلة؟ من غسل الفم أو بالسواق أو ذلك بالسواك ما هو؟ ما العلة؟ العلة تغير رائحة الفم بالنوم. فعلى هذا يتأكد كما قال المؤلف عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل في نوم الليل. وبالقياس في نوم النهر.قياس لأن العلة واحدة. تعرفون أن القياس يكون بين فرع وبين أصل. بين فرع وأصل. هلا؟ بين فرع وأصل. وأن سند القياس العلة الجامعة بين الفرع والأصل. ما هي العلة الجامعة بين الفرع والأفل ما بين السواف عند القيام من النوم النهار وبين السواف عند القيام من نوم الليل العلة الجامعة تغير الفن بالنوم واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيس الإسلام بريتينية رحمه الله بالعموم المعنوي هذه فاعدة جليلة من الشيخ رحمه الله تعالى. يسمى القياس الواضح الجلي أحياناً العموم المعنوي العموم المعنوي إيش معناه؟ قياس واضح جلي لأن العمومة يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني لماذا نحن شملنا كل النوم؟ لماذا كل عام في النوم كله؟ لأنه المعنى إيش؟ نفسه ما هو المعنى الذي لأجله تأكد استحباب السواق عند القيام بالنوم الليل ما هو المعنى المعنى هو تغير رائحة الفم بالنوم فلذلك نقول إنه يتأكد الاستحباب عند القيام بالنوم الليل قال بمعنى أن إلى تقنع أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي دخل فيه بإيش بالعموم المعنوي وإذا قلنا إنه ثبت بالقياف الجلي فالأمر واضح لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. من أعجب العجب يا أخونا برد أخوة في طلبة العلم نعقشوهم في بعض المسائل قلت لو الشريعة لا تفرق بين متماثلين أمرين متماثلين مثل بعض الشريعة هل تفرق بينهم لا هذا الأخ ما فهم هذا الكلام قال من قال هذا الكلام بل تفرق بين المتماثلين وهذا الكلام غريب ليه لأن الشريعة الشريعة تطابق المعقول ولا ما تطابق الشريعة تعارض المعقول ولا توافق المعقول توافق المعقول لهذا شخص الادم في له كتاب درء تعارض العقل والنقل درء يعني دفع ليس هناك تعارض من حيث الحقيقة لهذا أبن القيم رحمه الله في علام الموقعين نبع على هذه النقطة وأن كثير من العلماء عندما يتكلمون في بعض المسائل يقولون هذه جاءت على خلاف القياس خالفهم في هذا الكلام قال ما فيش اسمه على خلاف القياس بل الشريعة لا تفرق بين عيش بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات لكن ما فهم المعنى فهذا قالوا هذا على خلاف القياس قال وتغير وتغير فن أي يتأكد عند تغير الفن والدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مضخرة للفن فمقتضى ذلك أنه ما تحتاج إلى تطهير إلى تطهير كان متأكدا طيب هذه الثلاث المواطن ذكرها المؤلف وتكلم عليها الشيخ لكن أريد أن نظيف إلى أنه يستحب السواك في مواطن أخرى ثابتة ما هي هذه المواطن الأخرى لأن بكر عند الصلاة عند الانتباه للنوم النوم عند تغير الفن هذه ثلاث أربع عند الوضوء عند الوضوء طبعا قالوا قال المجد من يستحب عند الوضوء في المضمدة عند الموضوع ذي في المنظمة وأيضاً عند قراءة القرآن هذا خمسة وهذا ورد في حديث علي إن العبد إذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيذن منه حتى يضع فاه في فاه على فيه وما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فضهروا أفواكم من القرآن وكذلك عند دخول المنزل النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى دخل كما جاء في عائشة كان أول ما يدخل منزله ويعيش يبقى جيش بالسواق قالوا والمسجد أولى لأن صارت سبع مواطن المواطن السابع المسجد عند دخول المسجد يستحب له ويتأكد استحلاز السواق هو ومستحب كل وقت لكن يتأكد استحبابه عند دخول المسجد قال بعضهم وضوء صلاة والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغيره وبعضهم زاد على هذه لكن هذه يعني الثالثة في هذا الأمر وأسأل الله سبحانه وتعالى بأن وياكم من الاستمع وها في القول فيتغيرون أحسنه ونعيدنا وإياكم من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونفقهنا في الدين ونضع لنا من العالمين العاملين وصلى الله وسلم وبارك على عزي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب إن كان هناك أسئلة بارس الله فيكم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم جميعا. معجون الأسنان يعد رطب، قلنا يا أختي معجون الأسنان ما يعد عود، وعلى هذا يجري الخلاف. هل معجون الأسنان يحصل به الإنسان الأجر؟ هل يحصل به الإنسان الأجر أجر السواك؟ أم لا على المذهب لا على المذهب لا. طيب، والراجح؟ هو مختاره الإمام موفق الانقدام المقنع وبن أخيه الشارح أنه يحصد من الأجر بقدر, إيش؟ بقدر الإنقاء ولا شك أن التنظيف بالمعجون المعاصر قد يكون أبلغ من هذه الجهة من جهة إزالة الصفرة صفرة الأسنان وإزالة الرائحة الكريمة نعم أرسل الله, الله إليكم بارك الله فيكم لما فرقوا بين الرطب واليابس قلنا بارك الله فيكم هناك فرق بين الرطب واليابس ال... اليابس أقوى في تحصيل المقصود إيش تحصيل المقصود يعني؟ إيش يعني تحصيل المقصود؟ ما هو المقصود من التسوق؟ الانقاء وإزالة الضريح الكريهة يعني ذلك ضريح كريه ولا ذلك الصفر هذا المقصود منه نعم نعم فهذا المقصود هو المقصود بالاتسابق لكن إذا كان رطبا ما الذي سيكون ما الذي سيكون إذا استأكى الرطب هل سيحصل هذا الأمر أم لن يحصل طبعا هم فرقوا بين الرطب والجابس في مسألة في مسألة الصوم، لكن هل يشأن أن يتسوخ بالرطب، أو بالجابس في في غير الصوم، في غير حال الصوم؟ في غير حال الصوم قالوا يسن السواك بعود التسوخ بعود لين يعني سواء كان هذا العود رطبا أو كان يابسا منداً. رطب او يابس مندى طيب اليابس غير المندى لماذا قالوا انه لا ينبغي ان يتسوق به فانه يؤذي ايش يؤذي اللثة يؤذي اللثة ويضر الفم. قد يخرج الدم بسبب استخدام سواك اليابس غير مندى ايش يعني المندى؟ ايش يعني, يعني يوضع في ماء او نحو ذلك يرطب، اليابس اذا كان غير مندى يخشى ان يجرح يخشى ان يجرح اللثة او الفرد لا. عليكم السلام ورحمة الله اما في المسألة المسألة الصيام أيوة أنا بفترات ما في مسألة الصيام ليش فرقوا ما بين الرطب واليابس؟ قال الرطب قد يتحلل يتحلل السواق ويدخل الطعم وبعض الفتات يدخل إلى الجوف قد يدخل إلى الجوف فيؤثر على الصوم إذا في موطن الموقع الصيام فرقوا بين بينهما بارك الله فيك الاخرى باري. الاختس اتقول ايش تقول اه افون. تقول هل ذكرتم طريقة التسوق. ايش تقفدون استخدام ال اما يكون عرضا ولا طول هذا الدرس القادم. لسه ما ذا ذك... ما وصلني اليه. هذا لسه ما وصلني اليه. سيكون ان شاء الله في شرح. كلام الشيخ بالدرس القادم ان شاء الله. واياكم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله الله